وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليم كثيرًا إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله إن خير ما يتزود به المسلم من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة تقوى الله عز وجل وربكم عز وجل يأمروكم بذلك في كتابه فيقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب ألا وإن من تقوى الله عز وجل إغتنام مواسم الفضل والخير التي يجود الله عز وجل بها على من يشاء من عباده ألا وإن من مواسم الخير والفضل إدراك شهر شعبان، فاجتهدوا رحمكم الله في جعل أيام هذا الشهر تهيئة لشهر رمضان المبارك. هيا وأنفسكم في شهر شعبان بالإقبال على الله بالصيام وقراءة القرآن والإكثار من ذكر الله. وتجديد التوبة والإنابة حتى إذا ما أهل هلال شهر رمضان كانت النفوس متهيئةً للمسارعة إلى الطاعة منقادةً للمنافسة في العبادة راغبة في التزود من الأعمال الصالحات والقربات النافعات من الله علي وعليكم بإدراك شهر الصيام والانتفاع بخيراته ونفحاته إن ربي رحيم ودود أيها الأخوة المسلمون إن الله عز وجل لم يخلق خلقه سدا ولم يترك الخلق هملا يتيهون في بيداء الأرض مشرقيين مغربين تتخطفهم السبل وتتلقفهم الأهواج بل إن ربنا عز وجل خلق الخلق لغاية عظيمة وهدف سامي كبير خلق الخلق ليعبدوه سبحانه طويلة ويسبحوه بكرة وأصيلة وأنكر عز وجل في محكم كتابه على من ظن من عباده أنه خلق في هذه الدنيا لله والعبث. فقال عز وجل منكرا على من ظن هذا الظن أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وكان من أعظم نعم الله عز وجل أن أرسل إلى الخلق الرسل مبشرين ومنذرين وهداة معلمين ليأخذوا بأيدي أقوامهم إلى طريق الهدى والحق فمنهم من هدى الله ومنهم من حقّت عليه الظلاله وختم الله الرسالات برسالة نبينا عليه من ربّه أفضل صلاة وسلام فبلغ صلى الله عليه وسلم ما أمر بتبليغه ووضّح لأمته الطريق ونصب لهم الأعلام حتى غدى الحق واضحا أبلجا مشرقاً نيرا لا يرتاب فيه إلا المبطلون وكان من بين ما وضح وبين هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته أن الدنيا إنما خلقها الله عز وجل لتكون ميدانا للاختبار والانتحان لتكون هذه الدنيا بأعوامها وشهورها وأيامها منذ أن خلق الله الخليقة وإلى قيام الساعة لكي تكون مضمارا للتسابق والتنافس ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم وإذا كان الأمر كذلك فحريون بالأكياس أصحاب العقول الراجحات والقلوب اليقظة أن يأخذوا لهذا الامتحان وبته ويعد له عدته كيف لا ونتائج هذا الامتحان الأكبر إما نعيم دائم لانقطع له أو عذاب صرمدي لانتهاء له فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود أيها الإخوة المسلمون ألا إن امتحانا هذه نهايته؟ ألا إن امتحانا واختبارا هذه نهايته؟ نعيم دائم أو عذاب سرمدي وتلك نتيجته لجدير والله بأن يبذل الإنسان فيه جميع طاقاته وكل إمكانياته من أجل الظفر والفوز فيه ومن عظيم نعم الله وهو أهل الكرم والجود. أن أظهر أسئلة هذا الامتحان، أن أظهر أسئلة هذا الامتحان أظهر أسئلة هذا الامتحان للخلق فالأسئلة معلومة، لا خفاء فيها ولا غموض، الأسئلة في هذا الامتحان معلومة، لا خفاء فيها ولا غموض، فمن هذه الأسئلة ما أخبر الله به في كتابه، فمن هذه الأسئلة؟ ما أخبر الله به في كتابه ومنها ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبت المرسلين ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبت المرسلين هذا هو أحد أسئلة هذا الامتحان مكشوف معروض أمام الخلائق كلهم ماذا أجبتم المرسلين ماذا كان جوابكم للرسل حينما دعوكم لطاعتي وتوحيدي ماذا كان موقفكم من شريعتي التي بلغكم إياها رسلي ماذا كان نصيب أوامري ونواهي التي طلبها منكم رسلي أكنتم ملبين أكنتم منقادين أكنتم مستسلمين خاضعين؟ أكان لسان أحدكم إذا بلغه أمر من أوامري أن يقول سمعنا وأطعنا؟ أ كانت صدوركم مليئة بالتسليم لي خالية من الحرج عند حكمي؟ أم كنتم معرضين مستنكفين مستكبرين مولين لسان أحدكم؟ إذا بلغه أمر من أوامري أن يقول سمعت وعصيت ويوم يناديهم ويوم يناديهم فيقول ماذا عجبتم المرسلين حقا ما أرهبه من موقف وما أعظمه من حال ويوم يناديهم فيقول ماذا عجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ. فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين فأما من تاب في هذه الدنيا وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين نسأل الله أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه ستسأل يا عبد الله في هذا الامتحان الدائم معك إلى مغادرة هذه الدنيا حتى مغادرة هذه الدنيا ستسأل فيما تسأل عنه ستسأل عن هذه النعم العظيمة التي حباك الله إياها إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مشغولاً ستسأل فيما تسأل عنه ستسأل عن قلبك هل كان هذا القلب مليئا بالإخلاص لله؟ سالما من أن يكون فيه لغير الله شرك بوجه ما هل كان قلبك مليئا بالمحبة والتوكل والعنابة والخشة من الله إن أحب قلبك أحب لله وإن أبغض أبغض في الله أم لا هل كان قلبك سالما من الإنقياد والتحكيم لكل من عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الحاكم على قلبك في جميع أعمالك وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تقدم عرفا ولا عادة ولا هوى ولا شهوة ولا رغبة على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض السلف الصالح ما من فعلة وإن صغرت إلا ينشر لها ديوانان يوم القيامة لما وكيف أي لما فعلت وكيف فعلت فالأول سؤال عن باعث العف... عن باعث الفعل وداعي الفعل هل هو حظ عاجل هل الذي دعاك لذلك العمل من صلاة وصيام وقراءة وذكر وعمرة وحج وغير ذلك من العبادات والطاعات هل الذي دعاك إلى فعلها حظ عاجل من حظوظ الدنيا وغرض من أغراضها في محبة المدح من الناس أو خوف ذمهم؟ أو المراءات والسمعة والعجب بعملك أم كان الباعث على ذلك الفعل والطاعة هو القيام بحق العبودية لله وطلب التودد والتقرب إلى الرب الكريم سبحانه وتعالى وخلاصة هذا السؤال هل فعلت هذا الفعل وينصغر هل فعلته لمولاك هل فعلته لربك أم فعلته لحظك وهواك والسؤال الثاني سؤال عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك التعبد أي هل كان ذلك العمل الذي عملته هل كان موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فالسؤال الأول لما سؤال عن الإخلاص والسؤال الثاني كيف سؤال عن المتابعة لأن الله عز وجل لا يقبل العمل إلا باجتماع هذين الشرطين الإخلاص لله رب العالمين والمتابعة للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم مع الإيمان بالله عز وجل ستسأل يا عبد الله ستسأل عن سمعك وعن بصرك ستسأل هل استعملتهما في محاب الله وهل كان وسيلتين من وسائل التقرب إلى الله بالطاعات؟ أم استعملت بصرك وأذنك فيما يسخط الله عز وجل هل عصمت سمعك عن سماع الباطل من غناء وغيبة ونميمة وكذب وبهتان وغير ذلك من الأقوال التي لا يحبها الله عز وجل وهل حفظت بصرك من النظر إلى ما يحل لك إلى ما لا يحل لك هل حفظت بصرك عن النظر إلى ما لا يحل لك، وما أكثر هذه الصور التي يبتلية بها كثير من الناس اليوم عبر القنوات الفضائية والتلفزيونية وغيرها يسرّحون أبصارهم من غير رقيب ولا حسيب في ما لا في ما لا يحل لهم. لقد ذم الله عز وجل في كتابه أقواما لم يستخدم هذه النعمة في محلها. فقال عز وجل ولقد ذرَأنا لجهنم ولقد ذرَأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ما هو سبب دخولهم جهنم عياذا بالله قال الله عز وجل ولقد ذرَأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يُصِرُون بها أي لا يُصِرُون بها بصَر انتفاع ولهم آذان لا يسمعون بها سماع انتفاع واعتبار أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ومن النعم التي سيُسأل الإنسان عنها يوم القيامة ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله في الحديث المشهور لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع لا تزول قدم عبد أيًا كان هذا العبد رئيسًا أو مرعوسًا كبيرًا أم صغيرًا وجيهًا أم وضيعًا غنيًا أم فقيرًا لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع هذه أربعة أسئلة ستسأل عنها يوم الوقوف بين يدي الله عز وجل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به أسئلة دقيقة محددة واضحة سيسأل عنها كل فرد ولا مجال البتة للمخادعة والتدليس والتورية في الإجابة عن هذه الأسئلة إنها أسئلة محددة ينبغي أن تكون الإجابة عنها محددة كذلك، وحينئذ في ذلك الموقف العظيم الرهيب تظهر الحقائق وتتكشف الأمور، يفرح المؤمنون، يفرح المؤمنون بتوفيق الله لهم للإجابات السديدة، يفرحون فرحا لا يمكن وصفه ولا يمكن تخيله ولا يمكن تصوره يفرحون فرحا عظيما إذ وفقهم الله عز وجل للإجابات السديدة ويحزن ويندم المجرمون يندم الظالمون الذين ضيعوا أعمارهم ضيعوا حياتهم استثمروا أيام عمرهم وسني حياتهم في كل ما يبعدهم من ربهم عز وجل يندمون ندما عظيما ولا تينفع الندم يحزنون ويصابون بالغم والهم على هيئة لا يمكن كذلك أن توصف ولا يمكن أن يتخيلها أحد يفرح المؤمنون على أعمارهم التي قضوها في طاعة الله عز وجل يفرحون على أموالهم وإن قلت التي اكتسبوها من حلال وأنفقوها في وجوه الخير ويحزن الظالمون على تضييعهم لأعمارهم في اللهو والبطالة واللعب والعبث متناسين أو ناسين أو متناسين أن وراءهم يوما سيحاسبون فيه على الصغير والكبير والنقير والقطمير هذه أيها الإخوة نماذج من أسئلة هذا الامتحان العظيم وهي أسئلة سهلة محددة واضحة سهلة على من وفقه الله عز وجل للإجابة عليها وشرح صدره للعمل بموجبها سهلة على الموفقين من عباد الله عز وجل سهلة على المؤمنين الذين وفقهم ربهم عز وجل وهداهم للإجابة على هذه الأسئلة والعمل بها سهلة على من شرح الله صدره للعمل بموجب هذه الأسئلة وذلك فضل الله هذا هو الفضل الحقيقي هذا هو النعيم الحقيقي هذا هو الفضل يؤتيه الله من يشاء والله ذو الفضل العظيم أما من علم الله منه خبثنية وسوء الطوية فهذه الأسئلة وإن بدت سهلة واضحة إلا أنها عليه أسئلة عسيره جدا يتضايق من مجرد سماعها ويضجر من الحديث عنها. هذه نماذج من أسئلة امتحان الآخرة. فماذا أعد كل واحد منا للإجابة عليها؟ سؤال ينبغي أن يطرحه كل واحد منا على نفسه. ماذا أعدت لهذه الأسئلة يوم أوقف بين أيدي العظيم الجليل؟ ماذا أعددت لهذه الأسئلة ما الذي يمكنني أن أجيب به رب عز وجل يوم يسألني هذه الأسئلة المحددة الدقيقة ليراجع كل منا نفسه وليسألها هذه الأسئلة فاليوم أيها في الله اليوم عمل وليس هناك حساب وغدا حساب وينقطع العمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وانظروا إلى التعبير القرآني إلى غد فهو قريب قريب جدا آت لا محالة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهتين ويقول الله عز وجل اقترب للناس حسابهم ويقول سبحانه وتعالى أتى عمر الله فلا تستعجلوه إنه يوم قريب جدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون بارك الله لولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذك الحكيم أقول هذا القول وأستغفر الله لولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله معز من أطاعه واتقاه من خالف أمره وعصاه وفق سبحانه أهل طاعته للعمل بما يرضاه وحقق على أهل معصيته ما قدره عليهم وقضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب لنا سواه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه على آله وأصحابه ومن تولاه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله بتقوى الله عز وجل وطاعته هذه الوصية العظيمة التي تتكرر على مسامعنا في كل جمعة على الأقل تتكرر كثيرا وصية الله عز وجل لعباده منذ أن خلق الله الخلق وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ألا فاتقوا الله عباد الله في أقوالكم وأفعالكم وتصرفاتكم اجعلوا رضا الله نصب عينكم هدفا تسعون إليه في أفعالكم وأقوالكم قبل أن تقدم أيها الأخ على أي فعل أو قول اسأل نفسك هل هذا الفعل مما يرضي الله عز وجل هل هذا الفعل مما يحبه الله عز وجل هل هذا القول مما يقربني من رب عز وجل أم لا اجعل هذه الأسئلة حاضرة دائما وابدا قبل الاقدام على أي فعل أو قول إن امتحان الآخرة أيها الإخوة في الله امتحان تحصى على العبد فيه جميع أعماله جميع أعماله منذ أن كلف وحتى يفارق هذه الدنيا تحص على العبد جميع أعماله جميع حركاته جميع سكناته لا يضيع منها شيء البتة ولا يغيب منها صغير ولا كبير على كل انسان ملكان يكتبان جميع أعماله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وإن عليكم لحافظين كرام يعلمون ما تفعلون وهناك كتاب لكل إنسان هناك سجل لكل إنسان لا يغادر ذلك الكتاب صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها لا يغادر أي عمل مهما صغر وأي قول مهما قل إلا وكتب وسجل في هذا الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين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 لكنه يرى ما عمله منذ أن كلف مسجل عليه محسن عليه في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ويقال لكل إنسان اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك عسية ليست هناك فرصة للإنكار ليست هناك فرصة للإنكار وكيف ينكر العبد والأرض تشهد عليه بما عمل على ظهرها. وتشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا وقد يكون العبد نسيا ذلك العمل وأن للإنسان أن ينكر شيئا من عمله وأعضاؤه تشهد عليه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق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 ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ورد في بعض الأحاديث أن الإنسان حينما يرى سجلات عمله ينكر ويقول يا رب لا أقبل إلا شاهداً من نفسي، فيختم الله على فيه فلا يتكلم حينئذ ثم يقال لأعضائه انطقي فتنطق يداه ورجله بما عمله بما عمل حينئذ يقول العبد سحقا لكن وبعدا فعن كن كنت أناظل وأنافح وصدق الله عز وجل إذ يقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ومن عظيم كرم الله عز وجل وربنا هو الرحيم الكريم أن جعل الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بسيئة واحدة، ثم الميزان الذي توزن به الأعمال ميزان دقيق لا يظلم الناس معه شيئا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفابنا حاسبين، لا يمكن في ذلك اليوم أن تنسى درجة من درجات أعمالك. ولا يمكن في ذلك اليوم أن يخطأ في مجموع درجاتك، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فولائك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فولائك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، حينئذ تذكروا يا عباد الله، حينئذ في ذلك الموقف العظيم لا ينفع الإنسان قريب ولا حميم. ولا صديق ولا شفيع لسان الجميع نفسي نفسي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني حينئذ تتطاير صحائف الأعمال ونتائج الامتحان فآخذ كتابه باليمين فرحا مسرورا يعلو وجهه الرضا والنور والبشر والحبور والسرور فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا ينطلق إلى أهله مسرعا مناديا هاوا مقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيعا بما أسلفتم في الأيام الخالية ومن الناس من هو آخذ كتابه بالشمال مغلولة يده وراء ظهره أسودا الوجه كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا حينئذ يندم ويحزن ويصيبه الغم والهم والكآبة إنه غم وهم دائم وكآبة مستمرة ويقول حينئذ يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية أيها الإخوة المسلمون هذا هو الامتحان الحقيقي هذا هو الامتحان الأكبر وهذا هو الفوز الأكبر أو الخسارة الكبرى هذا هو الامتحان الذي يصير الناس فيه إلى أصحاب جنة منعمين وإلى أصحاب نار معذبين فاستعدوا رحمكم الله لما أمامكم لنستعد أيها الإخوة لما أمامنا فإن للمطلع المطلع شديد لنعمر أوقاتنا بطاعة الله كي نظفر ونفوز يوم الفوز الأكبر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الفائزين وأوليائه المفلحين وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى وأن يراغبنا في الطاعة ويحبب الطاعة إلى قلوبنا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 أبابك وعمر وعثمان وعالية اللهم ارضى عن أمهات المؤمنين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم إننا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا وتوبة نصوحا ولسانا ذاكرا وطرفا باكيا وجوارح منقادة للطاعة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفقنا للتوبة والإنابة اللهم وفقنا للتوبة والإنابة اللهم وفقنا للتوبة والإنابة اللهم خذ بنواصينا لما تحب وترضى اللهم خذ بنواصينا وأيدينا لما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من أهل طاعتك وعبادتك اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا للأعمال الصالحات اللهم وفقنا للأعمال الصالحات اللهم وفقنا للأعمال الصالحات اللهم وفقنا لكل عمل وقول يرضيك عنا يا أرهما الراحمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك وانت راض عنا يا أرهما الراحمين اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك وانت راض عنا يا أرهما الراحمين اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك وأنت راضٍ عنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سحلت به أعطيت نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا وأهلينا وذرياتنا وأحبابنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا إنك على كل شيء قدير اللهم ارحمنا برحمتك الواسع يوم الوقوف بين يديك اللهم ارحمنا برحمتك الواسع يوم الأرض عليك إنك على كل شيء قدير ربنا اغفل لنا ولآبائنا وامهاتنا وللمسلمين والمسلمات اللحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد